خذ بيدي يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشذدي الله, الله خذني بالعفو وعافية وجميل الستري للأبد يسر أمري يا مقدر وجغر كسري وأذل شذدي الله الأرض بما رحبت فسوى كغياتي لم أجدي طحر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ربي الله, الله هون سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولدي الله وهول غدي واصرف عني ما يفتنني ألهمني أسباب الرشدي